بسم الله الرحمن الرحيم الشريف الثالث من كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها وجدت هذه الحكاية مكتوبة بخط القاضي مجد الدين الفيروزابادي زباني صاحب القاموس على ظهر لسخة من العباب للصغاني ونقلها من خطه تلميذه أبو حامد محمد بن الضياء الحنفي ونقلتها من خطه وقد اختصر الجمهرة الصاحب إسماعيل بن عباد في كتاب سماه الجوهرة وفي آخره يقول لما فرغنا من نظام الجوهرة أعورت العين ومات الجمهرة ووقف التصنيف عند القنطرة وألف أتباع الخليل وأتباع أتباعه وهلم جرا كتبا شتى في اللغة ما بين مطول ومختصر وعام في أنواع اللغة وخاص بنوع منها كالأجناس للأصمعين والنواذر واللغات لأبي زيد والنواذر للكسائي والنواذر واللغات للفراء واللغات لأبي عبيدة معمر بن المثنى والجيم والنوادر والغريب لأبي عمر إسحاق بن مرار الشيباني والغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام والنوادر لابن الأعرابي والبارع للمفضل بن سلمة واليواقيت لأبي عمر الزاهد غلام ثعلب والمنضد لكراع والتهذيب للأزهري والمجمل لابن فارس وديوان الأدب للفارابي والمحيط للصاحب ابن عباد والجامع للقزاز وغير ذلك مما لا يحصى حتى حكي عن الصاحب ابن عباد أن بعض الملوك أرسل إليه يسأله القدوم عليه فقال له في الجواب أحتاج إلى ستين جملا أنقل عليها كتب اللغة التي عندي وقد ذهب جل الكتب في الفتن الكائنة من التتار وغيرهم بحيث أن الكتب الموجودة الآن في اللغة من تصانيف المتقدمين والمتأخرين لا تجيء حمل جمل واحد وغالب هذه الكتب لم يلتزم عليها مؤلفوها الصحيح بل جمعوا فيها ما صح وغيره وينبهون على ما لم يثبت غالبا وأول من التزم الصحيح مقتصرا عليه الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ولذا ولهذا سمى كتابه بالصحاح وقال في خطبته قد أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة التي شرف الله منزلتها. وجعل علم الدين والدنيا منوطا بمعرفتها على ترتيب لم أسبق إليه وتهذيب لم أغلب عليه بعد تحصيلها بالعراق رواية وإتقانها دراية ومشافهتي بها العرب العاربة في ديارهم بالبادية ولم آل في ذلك نصحى ولا ادخر توسعى قال ابو زكريا الخطيب التبريزي اللغوي يقال كتاب الصحاح بالكسر وهو المشهور وهو جمع صحيح كظريف وظراف ويقال الصحاح بالفتح وهو مفرد نعت كصحيح وقد جاء فعال بفتح الفاء لغه في فعيل كصحيح وصحاح وشحيح وشحاح وبريء وبراء قال وكتاب الصحاح هذا كتاب حسن الترتيب سهل المطلب لما يراد منه وقد أتى بأشياء حسنة وتفاسير, وتفاسير مشكلات من اللغة إلا أنه مع ذلك فيه تصحيف لا يشك في أنه من المصنف لا من الناسخ لأن الكتاب مبني على الحروف قال ولا تخلو هذه الكتب الكبار من سهو يقع فيها او غلط وقد رد على ابي عبيد في الغريب المصنف مواضع كثيرة منه غير ان القليل من الغلط الذي يقع في الكتب الى جنب الكثير الذي اجتهدوا فيه واتعبوا نفوسهم في تصحيحه وتنقيحه معفو عنه هذا كلام الخطيب ابي زكريا وقال أبو منصور عبد الملك بن أحمد بن إسماعيل الثعالبي اللغوي في كتابه يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر كان الجوهري من اعاجيب الزمان وهو إمام في اللغة وله كتاب الصحاح وفيه يقول أبو محمد إسماعيل بن محمد بن عبدوس النيسابوري هذا كتاب الصحاح سيد ما صنف قبل الصحاح في الأدب تشمل أبوابه وتجمع ما فرق في غيره من الكتب وقال ابن بري الجوهري أنحى وقال ياقوت الحموي في معجم الأدباء كتاب الصحاح هو الذي بأيد الناس اليوم وعليه اعتمادهم أحسن الجوهري تصنيفه وجود تأليفه وقرب متناوله يدل وضعه على قريحه سالمة ونفس عالمه فهو أحسن من الجمهرة وأوقع من تهذيب اللغة وأقرب متناولا من مجمل اللغه هذا مع تصحيف فيه في عدة مواضع تتبعها عليه المحققون وقيل إن سببه أنه لما صنفه سمع عليه إلى باب الضاد المعجمة وعرض له وسوسه فألقى نفسه من سطح فمات وبقي سائر الكتاب مسودة غير منقح ولا مبيض فبيضه تلميذه إبراهيم بن صالح الوراق فغلط فيه في مواضع غلطا فاحشا وكان وفاة الجوهري في حدود الأربعمائة وقد ألف الإمام أبو محمد عبد الله بن بري الحواشية على الصحاح وصل فيها إلى أثناء حرف الشين فأكملها الشيخ عبد الله ابن محمد البسطي وألف الإمام رضي الدين حسن بن محمد الصغاني التكملة على الصحاح ذكر فيها ما فاته من اللغة وهي أكبر حجما منه وكان في عصر صاحب الصحاح ابن فارس فالتزم أن يذكر فيه مجمله الصحيح قال في أوله قد ذكرنا الواضح من كلام العرب والصحيح منه دون الوحشي المستنكر ولم نألف اجتباء المشهور الدال على غرى وتفسير حديث أو شعر والمقصود في كتابنا هذا من أوله إلى آخره التقريب والإبانة عما اختلف من حروف العربية فكان كلاما وذكر ما صح من ذلك سماعا أو من كتاب لا يشك في صحة نسبه لأن من علم أن الله تعالى عند مقال كل قائل فهو حري بالتحرج من تطويل المؤلفات وتكسيرها بمستنكر الأقوال وشنيع الحكايات وبنيات الطرق فقد كان يقال من تتبع غرائب الأحاديث كذب ونحن نعوذ بالله من ذلك وقال في آخر المجمل قد توخيت فيه الاختصار وآثرت فيه الإيجاز واقتصرت على ما صح عندي سماعا ومن كتاب صحيح نسب مشهور ولو ولولا توخي ما لم أشك فيه من كلام العابد وجدت مقالا وأعظم كتاب ألف في اللغة بعد عصر الصحاح كتاب المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي ابن سيده الأندلسي الطري، ثم كتاب العباب للرضي الصغاني ووصل فيه إلى فصل بكم ثم قال القائل إن الصغاني الذي حاز العلوم والحكم كان قصار أمره أن انتهى إلى بكم ثم كتاب القاموس لامام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيرو زبادي شيخ شيوخنا ولم يصل واحد من هذه الثلاثة في كثرة التداول إلى ما وصل إليه الصحاح ولا نقصت رتبة الصحاح ولا شهرته بوجود هذه وذلك لالتزامه ما صح فهو في كتب اللغة نظير صحيح البخاري في كتب الحديث وليس المدار في الاعتماد على كثرة الجمع بل على شرط الصحة قال صاحب القاموس في خطبته وكنت ضرهة من الدهر التمس كتابا جامعا صحيحا بسيطا ومصنفا على الفصح والشوارد محيطا ولما أعيان الطلاب شرعت في كتابي الموسوم باللامع المعلم العجاب الجامع بين المحكم والعباب فهما غرة الكتب المصنفة في هذا الباب ونيرا براقع الفضل والآداء وضمنت إليهما زيادات امتلأ بها الوفاض واعتلى منها الخطاب ففاق كل مؤلف في هذا الفن هذا الكتاب غير أن ختمته في ستين سفرا يعجز تحصيله الطلاب وسئلت تقديم كتاب وجيز على ذلك النظام وعمل مفرغ في قالب الإيجاز والإحكام مع التزام إتمام المعاني وإبرام المباني فصرقت صوب هذا القصد عيناني وألفت هذا الكتاب محذوف الشواهد مطروح الزوائد معربا عن الفصح والشوارد وجعلت بتوفيق الله زفرا في زفر ولخصت كل ثلاثين سفرا في سفر ثم قال ولما رأيت اقبال الناس على صحاح الجوهري وهو جدير بذلك غير انه فاته ثلث اللغة او اكثر اما باهمال المادة او بترك المعاني الغريبة النادة أردت أن يظهر للناظر بادئ ان فضل كتابي عليه ونبهت فيه على أشياء ركب الجوهري رحمه الله فيها خلاف الصواب غير طاعن فيه ولا قاصد بذلك تنديدا له وإزراء عليه وغضا منه بل استيضاحا للصواب واسترباحا للثواب وتحرزا وحذارا من أن ينمى إلي التصحيف أو يعزى إلي الغلط والتحريف واحتفظت كتاب الجوهري من بين الكتب اللغوية مع ما في غالبها من الأوهام الواضحة والأغلاط الفاضحة لتداوله واشتهاره بخصوصه واعتماد المدرسين على نقوله ونصوصه انتهى وفي القاموس يقول بعض الأذباء مزمد مجد الدين في أيامه من بعض بحر علومه القاموسة ذهبت صحاح الجوهري كأنها سحر المدائن حين القاموسة قلت ومع كثرة ما في القاموس من الجمع للنواد والشوارد فقد فاته أشياء ظفرت بها في أثناء مطالعتي لكتب اللغة حتى هممت أن أجمعها في جزء مزيلا عليه وهذا آخر الكلام في هذا النوع ونشرع بعدها إن شاء الله تعالى في بقية الأنواع النوع الثاني معرفة ما من اللغة ولم يصح ولم يثبت هذا النوع يقابل النوع الأول الذي هو الصحيح الثابت والسبب في عدم ثبوت هذا النوع عدم اتصال سنده لسقوط راو منه او جهالته او عدم الوثوق بروايته لفقد شرط القبول فيه كما سيأتي بيانه في نوع من تقبل روايته ومن ترد او للشك في سماعه وامثله هذا النوع كثيرة منها ما في الجمهرة لابن ذريم قال زعموا أن الشفشاق قائر وليس بسبت وفيها في بعض اللغات سبقت شفة الإنسان ثبطا إذا ورمت وليس بسبت وفيها استعمل الضبج ضبجا إذا ألقى نفسه بالأرض من كلال أو ضرب وليس بسبت وفيها الجبجاب الماء الكثير وكذلك ماء جباجب وليس بثبت وفيها الرفس الرقه في الثوب وغيره وليس بثبت وفيها بتأ يبتئ بتأ إذا أقام بالمكان وليس بثبت وفيها هتأ الشيء يهتأه إذا كسره وطئا برجله زعم وليس بثبت وفيها أرض حتوى كثيرة التراب زعموا وليس بثبت وفيها الختوى المسترخية أسفل البطن من النساء امرأة ختوى ورجل أخثى وليس بثبت وفيها ناقة الرجاء ممدود زعموا إذا كانت مرتجة السنام ولا أدري ما صحته وفيها الدنحبة الخيانة وليس بثبت وفيها ذكر بعض أهل اللغة أن الكسحبة مشي الخائف المخفي نفسه وليس بثبت وفيها الحبشقة والحبشوقة دويبة وليس بثبت وفيها كنحب قالوا نبت وليس بثبت وفيها يقال زلبت اللقمة إذا ابتلعتها وليس بثبت وفيها يقال رجل برزل إذا كان بخما وليس بثبت. وفيها القهدس الأتان الغليضة وليس بثبت. وفيها القشلب والقشلب قالوا نبت وليس بثبت. وفيها العضبل الصلب وليس بثبت. وفيها الهنقب القصير وليس بثبت. وفيها حثرفت الشيء زعزعته. وليس بسبت الثخروط نبت زعم وليس بسبت ويقال السطعم زعم يقال تصفعم الرجل على أصحابه إذا علاهم في كلام وليس بسبت وفيها العنطس زعموا نبت وليس بسبت وفيها القنطف زعموا العذو بفزع وليس بسبت وفيها السحجلة زعموا سقلك الشيء وليس بثبت وفيها السبود ذك ذكر بعض أهل اللغة أنه الشعر وليس بثبت وفيها جزالاء بمعنى الجزل وليس بثبت قال وجاء أيضا مما لا يعرف قصاصاء بمعنى القصاص وزعموا أن عربيا وقف على بعض الأمراء بالعراق فقال القفاصاء أصلحك الله أي خذلي بالقصاص وفيها في بعض اللغات حسن الشيء وحسن وصلح وصلح, وصلح وليس بسبب وفيها زعم قوم من أهل اللغة أن القشبة ولد القرب ولا أدري ما صحته وفيها العلب زعم الذي لأمه زوج ولا أعرف ما صحة ذلك وقيل وفيها الهبق نبت زعم ولا أدري ما صحته وفيها اللقع الضرب وليس بثبت وفيها القلس حبل مليث أو خوص ولا أدري ما صحته وفيها ما ذكر أبو مالك أنه سمع من العرب حملاق وحملاق وليس الضم بثبت وفيها يقال تفكن القوم إذا تندموا وتفكهن وليس بثبت فأما تفكه تعجب فصحيح وكذلك فسر في التنزيل قوله تعالى فظلتم تفكهون أي تعجبون وتميم تقول وتفكنون تندمون وفيها يقال إن الكلام بضم الكاف أرض غليظة وما أدري ما صحته وفيها الهر لا أصل له في العربية إلا أن أبا مالك جاء بحرف أن تره أهل اللغة قال هروت اللحم أنضجته وإنما هو هرأته وفيها خذعرب اسم جاء به أبو مالك ولا أدر ما صحته وفيها عذج الماء, الماء يعذجه عذجاً جرعه ولا أدري ما صحتها وفيها البيض زعم مستعمل وهو ماء الفحل ولا أدري ما صحته وفيها زعم أن المنطبة مصفات يصفى بها الخمر ولا أدري ما صحته وفيها قال قوم الوقواق طائر بعينه وليس بثبت وفيها كرى نجم زعم من الأنواء وقالوا هو النسر الواقع لغة يمانية وليس بثبت وفيها يقال طفل بين الطفولة وقال قوم الطفالة وليس بثبت وصارم بين الصرامه، وحازم بين الحزامة وقال قوم الصروم والحزومة وليس بثبت وفيها اللغلغ طائر ولا أحسبه صحيحا وفيها الطائر الذي يسمى اللقلق ما أدري ما صحته وفيها الغنبول والغنبول طائر وليس بثبت هكذا في كل الأصول وفي الجمهرة الغنبول والنغبول بتقديم النون على الغيب انتهى وفيها البغز أصل بنية الباغز يقال رجل باغز وهو المقدم على الفجور زعم ولا أحقه وفيها الباغز موضع تنسب إليه الأكسية والسياب ولا أعرف صحته ما هي وفيها وقد اختلف في المثل الذي يقال الكراب على البقر أو الكراب على البقر فقالوا إنما هو الكلاب على البقر ولا أدري مصحته وفيها زعم قوم أن بعض العرب يقول في الأخ والأختي أخ وأخة ذكره بأن الكلبي ولا أدري ما صحة ذلك وفيها الخلات الأرض الكثيرة الشجر بغير همز وليس بثبت وفيها الخضاء تفتت الشيء الرطب وانشداخه خاصة وليس بثبت وفيها العشجب الرجل المسترخي وقال المخبول من جنون أو نحوه وليس بثبت وفيها الفضيض زعم قوم أنه ماء الفحر أو ماء المرأة وليس بثبت وفيها الخعقع ضرب من النبت وليس بثبت وقال زعم قوم من أهل اللغة أن الحر يعني خلاف البرد يجمع أحارر ولا أعرف ما صحته وقال المحاح في بعض اللغات الجوع ولا أدري ما صحته وقال بعض أهل اللغة العل مثل الزير الذي يحب حديث النساء ولا أدري ما صحته وقال ذكر قوم أن الوحوح ضرب من الطير ولا أدري ما صحته وقال الزغزغ ضرب من الطير زعم ولا أعرف ما صحته وقال ابن دريد قال أبو حاتم الأتان مقام المستقي على فم الركية فسألت عبد الرحمن فقال الايتان بكسر الألف قال ابن دريد والكف عنها أحب إليها إلي لاختلافهما وقال سمعت عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي يقول أرض جلح ظاء الضاء معجمة والحاء غير معجمة وهي الصلبه التي لا شجر بها وخالفه أصحابنا فقالوا أجل خطاء بالخاء معجمة، فسألته فقال هذا رأيته في كتاب عمي. قال ابن دريد وأنا أوجل من هذا الحرف وأخاف ألا يكون سمعه وقال في بويه جل خطاء بالجيم والخاء والطاء فلا أدري ما أقول فيه. وقال زعم قوم من أهل اللغة أن الضوء هذا الطائر الذي يسمى الأخيل ولا أدري ما صحته. وقال الجم زعم صدف من صدف البحر ولا أعرف حقيقته. وقال المج والبج فرخ الحمام ولا أعرف ما صحته وقال الحوبج زعم ورم يصيب الإنسان في جسده لغة يمانيه لا أدري ما صحته وقال يقال للقناه التي يجري فيها الماء في باطن الأرض اردب ولا أدري ما صحته وقال البيقران نبت ذكره أبو مالك ولا أدري ما صحته وقال ابن دريد قال بعض أهل اللغة تسمى الفأرة غفه لأنها قوت السنور وأنشد هذا البيت عن يونس لا أدري ما صحته يدير النهار بحشر له كما عالج الغفه الخيطل النهار ولد الحبارة والخيط السنور والحشر سهم صغير وقال أبو عبيد في الغريب المصنف قال الأموي المني والمدي والودي مشددات الياء والصواب عندنا قول غيره أن المني وحده بالتشديد والآخران مخففان وفي الصحاح البصع الجمع سمعته من بعض النحويين ولا أدري ما صحته والنحجة زبد رقيق ويقال النجيحة بتقديم الجيم ولا أدري ما صحته وفي الصحاء يقول في فلان تيسية وناس يقولون تيسوسية وكيفوفية ولا أدري ما صحتهما وفي التهذيب للأزهري قال الليث أسد قصقاص نعت له في صوته وحية قصفاص نعت لها في خبسها قال الأزهري وهذا الذي في نعت الأسد والحية لا أعرفه وأنا بريء من عهدته وفي الصحاح يقال وردت الدجاجة إذا كانت مرخمة على البيض ثم قامت فزرقت بمرة واحدة زرقا كثيرا قال الأزهري في التهذيب بعد أن حكى هذه المقالة عن الليث وزاد وكذلك التوريض في كل شيء هذا الحرف عندي مريب والذي يصح فيه التوريص بالصاد أخبرني المنذري عن ثعلب، عن سلمة عن الفراء ورص الشيخ بالصاد إذا استرخى حتار خورانه فأبدا. وحكي عن, عن ابن الأعرابي نحوه قال أورص وورص إذا رمى بغطائه قال الأزهري فهذا هو الصحيح ولا أعرف الحرف بالضاد وفي الصحاح, الصحاح الضفة بالكسر جانب النهر ونقله الأزهري في التهذيب عن الليس ثم قال لم أسمع ضفة لغير الليس والمعروف الضفة والضيف لجانب النهر وفي الصحاح زبق شعره يزبقه زفقا نتفه قال أبو زكري التبريذي قال أبو سهل هكذا رواه أبو عبيد في الغريب المصنخ عن أبي زيد بالباء وأخبرنا أبو أسامة عن أبي منصور الأزهري عن أبي بكر الإيادي عن ابن حمدويه قال الصواب زنقه بالنون يزنقه ومنه زنق ما تحت ابطه من الشعر إذا نتفه قال وأما زبقه بالباء فمعناه حبسه والزاب قاء الحبس وقال أبو أسامة يصحح قول ابن حمدويه أن الأصمعية قال زلق رأسه إذا حلقه باللام والنون تبدل من اللام في مواضع كثيرة فكأن زنقه بالنون بمعنى زلقه باللام وفي المحكم لابن سيدة التتنيخ المقام ولست من الحرف على ثقة وفي العين تحوان الطائر إذا ثنى عنقه وأخرج حوصلته قال الزبيدي في كتاب الاستدراك إحوان صلى ولا أعلم شيئا على مثال إفوان على من الأفعال وفي العين التحفة مبدلة من الواو وفلان يتوحف قال الزبيدي ليست التاء في التحفة مبدلة من الواو لوجودها في التصاريف وقوله يتوحف منكر عندي وقال ابن القوطية في كتاب الأفعال أنهبت الشيء جعلته نهبا يغار عليه ونهبته لغة ذكرها قطرب وهو غير ثقة انتهى وفي المجمل لابن فارس الحطر ذكر السعالب وفيه نظر وقال العلوش الذئب وفيه نظر لأن الشين لا تكون بعد اللام وقال الولاس الذئب فيما يقال وفيه نظر وقال يقولون القلخ الحمار والقلخ الفحل إذا هاج وفيهما نظر وقال يقال نأت الرجل إذا اجتهد وفيه نظر وقال رجل انبس كريه الوجه وفيه نظر وقال يقال النسك المكان الذي تألف وفيه نظر وقال يقال شيء وافل أي وافر وفيه نظر وقال يقال المعفس المفصل من المفاصل وفي هذه الكلمة نظر وقال يقال العمشوش العنقود إذا أخذ ما عليه وفيه نظر وقال يقال إن غنجة معرفة بلا ألف ولا القنفذة لا تنصرف وفيه نظر وقال عمشت الرجل بالعصا ضربته وفيه نظر وقال العتار قرحة لا تجف وفي ذلك نظر وقال يقال إن العاذرة المرأة المستحاضة وقال حكى بعض من في قوله نظر أن الاعتذال الاعتزام على الشيء يقال اعتذل على الأمر إذا اعتزم عليه وقال يقال عرز عني أمره أي أخفاه واعترز أي انقبض وفيه نظر وقال ابن دريد القذب الصلابة والشدة قذب الشيء صلبة لغة يمانية قال ولولا حسن الظن بأهل العلم لترك كثير مما حكاه ابن دريد النوع الثالث معرفة المتواتر والآحاد قال الكمال أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري في كتابه لمعه في أصول النحو اعلم أن النقل ينقسم إلى قسمين تواتر وآحد فأما التواتر فلغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب وهذا القسم دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم واختلف العلماء في ذلك العلم فذهب الأكثرون إلى أنه ضروري واستدلوا على ذلك بأن العلم الضروري هو الذي بينه وبين مجزوله ارتباط معقول كالعلم الحاصل من الحواس الخمس السمع والبصر والشم والذوق واللمس وهذا موجود في خبر التواتر فكان ضرورياً وذهب آخرون إلى أنه نظري واستدلوا على ذلك بأن بينه وبين النظر ارتباطا لأنه يشترط في حصوله نقل جماعة يستحيل عليهم الاتفاق على الكذب دون غيرهم فلما اتفقوا علم أنه صدق وزعم الطائفة قليلة أنه لا يفضي إلى علم البثة وتمسكت بشبهة ضعيفة وهي أن العلم لا يحصل بنقل كل واحد منهم فكذلك بنقل جماعتهم وهذه شبهة ظاهرة الفساد فإنه يثبت للجماعة ما لا يثبت للواحد فإن الواحد لو رام حمل حمل ثقيل لم يمكنه ذلك ولو اجتمع على حمله جماعة لأمكن ذلك فكذلك هاهنا وأما الآحاد فما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر وهو دليل مأخوذ به واختلف في إفادته فذهب الأكثرون إلى أنه يفيد الظن وزعم بعضهم أنه يفيد العلم وليس بالصحيح لتطرق الاحتمال فيه وزعم بعضهم أنه إذا اتصلت به القرائن أفاد العلم ضرورة كخبر التواتر لوجود القرائن ثم قال واعلم أن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن شرط التواتر ان يبلغ عدد النقلة إلى حد لا يجوز على مثلهم الاتفاق على الكذب كنقلة لغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب فإنهم انتهوا إلى حد يستحيل على مثلهم الاتفاق على الكذب وذهب قوم إلى أن شرطه أن يبلغ سبعين وذهب آخرون إلى أن شرطه أن يبلغ أربعين وذهب آخرون إلى أن شرطه أن يبلغ اثني عشر وذهب آخرون إلى أن شرطه أن يبلغ خمسة والصحيح هو الأول وأما تعيين تلك الأعداد فانما اعتمدوا فيها على قصص ليس بينها وبين حصول العلم بأخبار التواتر مناسبة وإنما اتفق وجودها مع هذه الأعداد فلا يكون فيها خجة انتهى ما ذكره ابن الأنباري وقال الإمام فخر الدين الرازي في كتاب المحصول الطريق إلى معرفة اللغة النقل المحض وهو إما تواثر أو أحاد وعلى كل منهما إشكالات أما التواثر فالإشكال عليه من وجود أحدها أن نجد الناس مختلفين في معاني الألفاظ التي هي أكثر الألفاظ تداولا ودورانا على ألسنة المسلمين اختلافا شديدا لا يمكن فيه القطع بما هو الحق كلفظة الله فإن بعضهم زعم أنها عبرية وقال قوم سوريانية والذين جعلوها عربية اختلفوا هل هي مشتقة أو لا؟ والقائلون بالاشتقاق اختلفوا اختلافا شديدا ومن تأمل أدلتهم في ذلك علم أنها متعارضة وأن شيئا منها لا يفيد الظن الغالب فضلا عن اليقين وكذلك اختلفوا في لفظ الإيمان والكفر والصلاة والزكاة فإذا كان هذا الحال في هذه الألفاظ التي هي أشهر الألفاظ والحاجة إليها ماسة جدا فما ظنك بسائر الألفاظ وإذا كان كذلك ظهر أن دعوى التواثر في اللغة والنحو متعذر وأجيب عنه بأنه وإن لم يمكن دعوى التواثر في معانيها على سبيل التفصيل فإننا نعلم معانيها في الجملة فنعلم أنهم يطلقون لفظة الله على الإله المعبود بالحق وإن كنا لا نعلم مسمى هذا اللفظ أذاته أم كونه معبودا أم كونه قادرا على الاختراع أم كونه ملجأ للخرب أم كونه بحيث يتحير أو تتحير العقول في إدراك إلى غير ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظ وكذا القول في سائر الألفاظ الإشكال الثاني أن من, أن من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة. فهب أن علمنا حصول شرط التواتر في حفاظ اللغة والنحو والتصريف في زماننا، فكيف نعلم حصولها في سائر الأزمنة؟ وإذا جهلنا شرط التواتر، جهلنا التواتر ضرورة لأن الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط. فإن قيل إليه أمران، أحدهما. إن الذين شاهدناهم أخبرون أن الذين أخبروهم بهذه اللغات كانوا موصوفين بالصفات المعتبرة في التواتر وأن الذين أخبروا من أخبرهم كانوا كذلك إلى أن يتصل النقل بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم والآخر أن هذه لو لم تكن موضوعة لهذه اللغات ثم وضعها واضع لهذه المعاري لاشتهر ذلك وعرف. فإن ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله قلنا أما الأول فغير صحيح لأن كل واحد منا حين سمع لغة مخصوصة من إنسان فإنه لم يسمع منه أنه سمعه من أهل التواتر وهكذا بل تحرير هذه الدعوة على هذا الوجه مما لا يفهمه كثير من الأذباء فكيف يدعى عليهم أنهم علموه بالضرورة بل الغاية القصوى في راوي اللغة أن يسنده إلى كتاب صحيح أو إلى أستاذ متقن ومعلوم أن ذلك لا يفيد اليقين وأما الثاني فضائف أيضا لأن ذلك الاشتهار إنما يجب في الأمور المهمة وتغيير اللفظة واحدة ليس من المهمات العظيمة حتى يشتهر وينقل وأيضا فهو منقوض بالكلمات الفاسلة والإعرابات المعوجة الجارية في زماننا مع أن تغيرها ومغيرها غير معلوم الإشكال الثالث إنه قد اشتهر بل بلغ مبلغ التواتر أن هذه اللغات إنما أخذت عن جمع مخصوص كالخليل وأبي عمرو والأصمعي وأقرانهم ولا شك أن هؤلاء ما كانوا معصومين ولا بالغين حد التواتر وإذا كان كذلك لم يحصل القطع واليقين بقولهم أقصى ما في الباب أن يقال نعلم قطعا أن هذه اللغات بأسرها غير منقولة على سبيل الكذب ويقطع بأن فيها ما هو صدق قطعا لكن كل لفظة عيناها فإنا لا يمكننا القطع بأنها من قبيل ما نقل صدقا وحينئذ لا يبقى القطع في لقظ معين أصلا وهذا هو الإشكال على من ادعى التواتر في نقل اليغان وأما الآحاد فالإشكال عليه من جهة أن الرواة له مجرحون ليسوا سالمين عن القدح بيانه أن أصل الكتب المصنفة في النحو واللغة كتاب سيبويه وكتاب العين أما كتاب سيبويه فقدح الكوفيين فيه وفي صاحبه أظهروا من الشمس وأيضا فالمبرد كان من أجل البصريين وهو أفرز كتابا في القدح فيه وأما كتاب العين فقد أطبق الجمهور من أهل اللغة على القدح فيه وأيضا فإن ابن جني أورد بابا في كتاب الخصائص في قدح أكابر الأدباء بعضهم في بعض وتكذيب بعضهم بعضا وأورد بابا آخر في أن لغة أهل الوبر أصح من لغة أهل المدر وغرضه عن من ذلك القذف في الكوفيين وأورد بابا آخر في كلمات من الغريب لا يعلم أحد اتى بها إلا ابن أحمر الباهلي. وروي عن رؤبة وأبيه أنهما كانا يرتجلان ألفاظا لم يسمعاها ولا سبق إليها وعلى ذلك قال المازني ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم وأيضا فالاصمعي كان منسوبا إلى الخلاعة ومشهورا بأنه كان يزيد في اللغة ما لم يكن منها والعجب من الأصوليين أنهم أقاموا الدلائل على خبر الواحد أنه حجة في الشرع ولم يقيموا الدلالة على ذلك في اللغة وكان هذا أولى وكان من الواجب عليهم أن يبحثوا عن أحوال اللغات والنحو وأن يبحثوا عن جرحهم وتعديلهم كما فعلوا ذلك في رواة الأخبار لكنهم تركوا ذلك بالكلية مع شدة الحاجة إليه فإن اللغة والنحو يجريان مجرى الأصل للاستدلال بالنصوص الجواب عن الإشكالات ثم قال الإمام والجواب عن الإشكالات كلها أن اللغة والنحو والتصريف تنقسم إلى قسمين قسم منه متواتر والعلم الضروري حاصل بأنه كان في الأزملة الماضية موضوعا لهذا المعنى فإن نجد أنفسنا جازمة بأن السماء والأرض كانتا مستعملتين في زمنه صلى الله عليه وسلم في معناهما المعروف وكذلك الماء والهواء والنار وأمثالها وكذلك لم يزل الفائل مرفوعا والمفعول منصوبا والمضاف إليه مجرورة. وقسم منه مظنون وهو الألفاظ الغريبة والطريق إلى معرفتها الآحاد وأكثر ألفاظ القرآن ونحوه وتصريفه من القسم الأول والثاني فيه قليل جدا فلا يتمسك به في القطعيات ويتمسك به في الظنياء هذا كله كلام الإمام فخر الدين وقد تابعه عليه صاحب الحاصل فأورده برمته ولم يتعقد منه حرفا وتعقب الأصبغاني في شرح المحصول بعضه فقال أما قوله وأورد ابن جني بابا في كلمات من الغريب لم يأتي بها إلا الباهلي فاعلم أن هذا القدر وهو شخص بنقل شيء من اللغة العربية لا يقذح في عدالته ولا يلزم من نقل الغريب أن يكون كاذبا في نقله ولا قصد ابن جني ذلك وأما قول المازني ما قيس إلى آخره فإنه ليس لكذب ولا تجويز للكذب لجواز أن يرى القياس في اللغات أو يحمل كلامه على هذه القاعدة وأمثالها وهي أن الفاعل في تلام العرب مرفوع فكل ما كان في معنى الفاعل فهو مرفوع وأما قوله إن الأصوليين لم يقيموا إلى آخره فضعيف جدا وذلك أن الدليل الدال على أن خبر الواحد حجة في الشرع يمكن التمسك به في نقل اللغة أحدا. إذا وجدت الشرائط المعتبرة في خبر الواحد فلعلهم أهملوا ذلك اكتفاء منهم بالأدلة الدالة على أنه حجة في الشراء وأما قوله كان الواجب أن يبحثوا عن حال الرواة إلى آخره فهذا حق فقد كان الواجب أن يجف على ذلك ولا وجه لإهماله مع احتمال كذب من لم تعلم عدالته وقال القرافي في شرح المحصول في هذا الأخير إنما أهمل ذلك لأن الدواعي متوفرة على الكذب في الحديث لأسبابه المعروفة الحاملة للواضعين على الوضع وأما اللغة فالدواعي إلى الكذب عليها في غاية الضعف وكذلك كتب الفقه لا تكاد تجد فروعا موضوعة على الشافعي أو مالك أو غيرهما وكذلك جمع الناس من السنة موضوعات كثيرة وجدوها ولم يجدوا من اللغة وفروع الفقه مثل ذلك ولا قريبا منه ولما كان الكذب والخطأ في اللغة وغيرها في غاية الندرة اكتفى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المتداوله فإن شهرتها وتداولها يمنع من ذلك مع ضعف الداعية له فهذا هو الفرق. انت. وأقول بل الجواب الحق عن هذا أن أهل اللغة والأخبار لم يهملوا البحث عن أحوال اللغات ورواتها جرحا وتعديلا بل فحصوا عن ذلك وبينوا كما بينوا ذلك في رواة الأخبار ومن طالع الكتب المؤلفة في طبقات اللغويين والنحات وأخبارهم وجد ذلك وقد ألف أبو الطيب اللغوي كتاب مراتب النحويين بين فيه ذلك وميز أهل الصدق من أهل الكذب والوضع وسيمر بك في هذا الكتاب كثير من ذلك في نوع الموضوع ونوع معرفة الطبقات والثقات والضعفاء وغيرها من الأنواع وأما قول الإمام في القدس في كتاب العين فقد قدمت الجواب عنه في أواخر النوع الأول وفي الملخص في أصول الفقه للقاضي عبد الوهاب المالكي في ثبوت اللغة بأخبار آحاذ طريقان لأصحابنا أحدهما أن اللغة تثبت به لأن الدليل إذا دل على وجوب العمل به في الشرع كان في ثبوت اللغة واجبا لأن إثباتها إنما يراد للعمل في الشرع والثاني لا تثبت لغة بإخبار الآحاذ أمثلة من المتواثر، وهذه أمثلة من المتواتر مما تواثر على ألسنة الناس من زمن العرب إلى اليوم وليس هو في القرآن من ذلك أسماء الأيام والشهور والربيع والخريف والقمح والشعير والأرز والحمص والسمسم والسماق والقرع والبطيخ والمشمش والتفاح والكمسرة والعناب والنبق والخوخ والبلح والبسر والخيار والخس والنعنع قال ابن دريد الظاهر أنه عربي والكراث والخشقاش قال الخليل هو عربي صحيح والخربز قال في القاموس الخربز بالكسر البطيخ عربي صحيح وقيل أصله فارسي والزبد والسمن والعسل والدبس والخل والخبز والجبن والدقيق والنخالة والدجاج والإوز والنعام والحمام والقمري والعندريب والكروان والورشان والوطواط والخطاف والعصخور والخدأة وابن عرس والسأرة والهرة والعقرب والخنفساء والوزغ والسرطان والضفدع والضبع والفهد والنمر والثعلب والأرنب والغزال والضبي والدب قال ابن دريد عربي صحيح والزرافة والسدر والحناء والفاغية والزعفران قال ابن دريد عربي معروف قال والعصفر عربي معروف تكلمت به العرب قديما والزهرة وعطارب قال ابن دريد عربي فصيح والشمع والعروس والقميص والكم والعمامة والفروة والكتان والمنذيل وفص الخاتم والإزار والمئزر والنعل والقوس والنشاب والرمح والسيف والدرع والبيضة والكلاب والخيزران والقنب ورزة الباب والمكس والوخش بمعنى الرزال والرديء والصداع والإسهال والرمد واليرقان والاستثقاء والحمة والوباء والطاعون والجدري والحصبة والجرب والجذام والذرة والرصاص قال ابن دريد عربي صحيح والبلاط والمدماك ورف البيت والدرب والبردعة والفأس والدلب والقدر والرحى والعكة والكر والاردب قال الأخطال والخبز كالعنبر الهندي عندهم والقبح سبعون اردبا بدينار والزبرجد قال في الجمهرة عربي معروف فكل هذه الألفاظ عربية صحيحة متواثرة على السنة الخلق من زمن العرب إلى وقتنا هذا ألفاظ أعجمية الأفصال وثم ألفاظ شائعة على الألسنة لكنها أعجمية الأصل تأتي في نوع المعرب. وقال الثعال في فقه اللغة فصل في سياقة أسماء فارسيتها منسية وعربيتها محكية مستعملة الكف الساق الفراش البزاز الوزان الكيال المساح البياع الدلال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 الكساد العارية النصيحة الفضيحة الصورة الطبيعة الند العادة البخور الغالية الخلوق الحناء اللخلخة الجبة الجثة المقنعة الدراعة الإزار المضربة اللحاف المخدة النعل الفاختة القمري اللقلق الخط القلم المداد الحبر الكتاب الصندوق الحقة الرابعة المقدمة السفة الخرج السفرة اللهو القمار الجفاء الوفاء الكرسي القنص المشجب الدوات المرفع القنينة الفتيلة الكلبتان القفل الحلقة المنقلة المجمرة المزراق الحربة الدبوس المنجنيق العرادة الركاب العلم الطبل اللواء الغاشيه النصل القطري الجل البرقع الشكال العنان الجنيبه الغذاء الحلواء القطائف القليه الهريسه العصيده المزوره الفتيت النقل النطع العلم الطراز الرداء الفلك المشرق المغرب الطالع الشمال الجنوب الصبع الدبور الأبله الأحمق النبيل اللطيف الظريف، الجلاد السياف العاشق الجلاد هذا كله كلام السعالبي وقد توقف ابن ذريد في الند فقال في الجمهرة المستعمل من هذا الطيب لا أحسبه عربيا صحيحا وتوقف صاحب الصحاح في الدبوس فقال بعد أن أنشد قول لقيط بن الزرارة لو سمعوا وقع الدبابيس واحدها دبوس أراه معربا انتهى النوع الرابع معرفة المرسل والمتقر المرسل قال الكمال بن الأنباري في لمع الأدلة المرسل هو الذي انقطع سنده نحو. أن يروي ابن دريد عن أبي زيد وهو غير مقبول لأن العدالة شرط في قبول النقل وانقطاع سند النقل يوجب الجهل بالعدالة فإن من لم يذكر لا يعرف عدالته وذهب بعضهم إلى قبول المرسل لأن الإرسال صدر ممن لو أسند لقبل ولم يتهم في إسناده فكذلك في إرساله لأن التهمة لو تطرقت إلى إرساله لتطرقت إلى إسناده وإن لم يتهم في إسناده فكذلك في إرساله قلنا هذا اعتبار فاسد لأن المسند قد صرح فيه باسم الناقل فأمكن الوقوف على حقيقة حاله بخلاف المرسل فبان بهذا أنه لا يلزم من قبول المسند قبول المرسل انتهى ما ذكره ابن الأنباري بعض أمثلة المرسل ومن أمثلة ذلك ما في الجمهرة ابن دوريد يقال فسأت الثوب أفسأه فسأا إذا مددته حتى يتفجر، وأخبر الأصمعي عن يونس قال رآني أعرابي محتبيا بطيلسان فقال علامة فسأه ابن دوريد لم يدرخ الأصمعي وقال ابن دوريد في أمالي أخبرنا الأشنان داني عن التوزي عن أبي عبيد قال اجتمع عند يزيد بن معاوية أبو زبيد الطائي وجميل بن معمر العذري والاخطل التغليبي فقال لهم أيكم يصف لي الاسد صفة في غير الشعر فقال أبو زبيد أنا يا أمير المؤمنين لونه ورد وزئيره رعد وقال مرة أخرى زغد ووسبه شد وأخذه جد وهوله شديد وشره عتيد ونابه حديد وأنفه أخسم وخده أدرم ومشفره أدلم وكفاه عراضتان ووجنتاه نافئتان وعيناه وقادتان كأنهما لمح بارق أو نجم طارق إذا استقبلته قلت أصدع وإذا استعرضته قلت أكوع وإذا استدبرته قلت أصمع بصير إذا استغضى هموس إذا مشى إذا قفى كمش وإذا جرى طمش براسنه شثنة ومفاصله مترصه مصعق لقلب الجبان مروع لماضي الجنان إذا قاسم ظلم وإذا كابر دهم وإذا نازل غشم ثم انشا يقول وخبعثن اشوس ذو تهكم مُشْتَبِكُ الانياب ذو تبرطم وذو اهاويل وذو تجهم ساط على الليث الهزبر الضيغم وعينه مثل الشهاب المضرم وهامه كالحجر الململم فقال حسبك يا ابا جبيل ثم قال قل يا جميل فقال يا امير المؤمنين وجهه فدغم وشدقه شدقا ولغده معرز مقدمه كثيف ومؤخره لطيف ووسبه خفيف وأخذه عنيف عبل الذراع شديد النخاع مردل للسباع مصعق الزئير شديد المرير أهرة الشدقين مطرس الحصيرين يركب الأهوال ويهتصر الأبطال ويمنع الأشبال ما إن يزال جاثما في خيس أو رابضا على فريس أو داولغ ونهيس ثم قال ليس عرينا ضيغم غضنفر مداخل في خلقه مضبر يخاف من انيابه ويذعر ما إن يزال قائما يزمجر له على كل السباع مفخر قضاقض شتن البنان قسور فقال حسبك يا ابن معمر ثم قال قل يا اخطل فقال ضيغم ضرغام غشمشم همهام على الاهوال مقدام وللاقران هضام رئبال عنبس جريء دلهمس ذو صدر مفردس ظلوم اهوس ليس كروس ثم قال شرنبة الكفين حام أشبل. إذا لقاه بطل لم ينكل قضاقض جهم شديد المقصلي مضبر الساعد ذو تعسكلي ململم الهامة كمش الأرجلي ذو لبذ يغتال في تمهلي عنيابه في فيه مثل الأنصلي وعينه مثل الشهاب المشعلي فقال له حسك وأمر لهم بجوائز هذا من هذا منقطع أبو عبيدة لم يدرك يزيد النوع الخامس معرفة الأفراد وهو من فرد بروايته واحد من أهل اللغة ولم ينقله أحد غيره وحكمه القبول إن كان المتفرد به من أهل الضبط والإتقان كأبي زيد والخليل والأصمعي وأبي حاتم وأبي عبيدة وأضرابيهم وشرطه ألا يخالفه فيه من هو أكثر عددا من وهذه نبذة من أمثلته فمن أفراد أبي زيد الأوسي الأنصاري قال في الجمهرة المنشب المال هكذا قال أبو زيد ولم يقوله غيره وفيها رجل ثق ولا يقال أثق قال أبو حاتم قال أبو زيد مرة أسط فقلت له أتقول أسط فقال سمعتها والثطة خفة الزحية من العارضين وفي الصحاح البداوة الإقامة في البادية يفتح ويكسر قال فعلب لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد وحده ومن أفراد الخليل قال في الجمهرة الرت والجمع رتوت وهي الخنازير الذكور ولم يجئ بها غير الخليل وقال الحضض والحضض دواء معروف وذكروا أن الخليل كان يقول الحضض بالضاد والضاء ولم يعرف أصحابنا وقال يوم بعاث سمعناه من علمائنا بالعين وضم الباء وذكر عن الخليل بغين معجمة ولم يسمع من غيره ومن أفراد يونس بن حبيب الضبي قال في الجمهرة الصنتيت بمعنى الصنديد هكذا يقول يونس ولم يقوله غيره ومن أفراد أبي الحسن الكسائي قال تعلم في أمالي قال الكسائي سمعت لجبة ولجبات, ولجبات ولجبات فجاء بها على القياس ولم يحكيها غيره وقال القالي في كتاب المقصور والممدود السبأ على وزن جبل مقصور مهموز الخمر عن الكسائي ولم يروي هذا غيره ومن أفراد أبي صاعد قال ابن في إصلاح المنطق والخطيب التبريزي في تهذيبه يقالوا لم يعطهم بازلة أي لم يعطهم شيئة وعن ابن الأنباري وحدة بارلة بالراء والصواب بالزاي وقال الأصمعي لم يجئ ببارلة غير أبي صاعد الكلابي ولم يدر ما هي حتى قلت له أهي من بوائل الديك فقال أخلق بها ومن أفراد أبي الخطاب الأخفش الكبير في الجمهرة الجث مرتفع من الأرض حتى يكون له شخص مثل الأكيمة الصغيرة ونحوها قال الشاعر وأوفى على جث ولليل طرة على الأفق لم يهدك جوانبها الفجو. قال واحسب أن جثة الإنسان من هذا اشتقاقها وقال قوم من أهل اللغة لا تسمى جثة إلا أن يكون قاعدا أو نائما فأما القائم فلا يقال جثته إنما يقال قمة. وزعم أن أبا الخطاب الأخفش كان يقول لا أقول جثة الرجل إلا لشخصه على سرج أو رحل ويكون معتما ولم يسمع من غيره وفيها ذكر عن أبي الخطاب الأخفش أنه قال الخفخوف طائر وما أدر ما صحته ولم يذكره أحد من أصحابنا غيره ومن أفراد جمال الدين أبي مالك في الجمهرة قال أبو مالك الجمش الصو لم يجد به غيره وفيها قال أبو مالك جارية اللعه خفيفة مليحة لم يجد بها غيره والمعروف أن لعه أميتة وألحد بالرباعي وفيها حكى أبو مالك الحض حض ضرب من النبت ولم يجد به ولم يجد به غيره وفيها حكي عن أبي مالك أنه قال الرطراط الماء الذي أسأرته الإبل في الحياض ولم يعرفه أصحابنا وفيها أحسب أن أبا مالك قال واحد الجناجين جنجون وهذا شيء لا يعرف والمعروف جنجن وهي عظام الصدر وفيها ذكر أبو مالك أنه سمع طعام بريك في معنى مبارك فيه وفيها قال أبو مالك طائر ولم يجئ به غيره فإن كان هذا الصحيحان فإن اشتقاقه من الشقب وهو صدع ضيق في الجبل والألف والنون زائدتان وفيها قال أبو مالك البصم للفوت بين الخنصر والبنصر ولم يجئ به غيره ومن أفراد أبي عبيدة قال ابن ذوريد قال أبو عبيدة الدأداء مستوى من الأرض ولم يجئ به غيره وقال يوم الأربعاء بكسر الباء وزعم قوم قوم أنهم سمعوا الأربعاء بفتح الباء وأخبرنا أبو عثمان الأشنان داني عن التوزي عن أبي عبيدة الأربعاء بالضم وزعم أنها فصيحة ومن أفراد أبي زكريا الفراء قال أبو عبيد في الغريب المصنف قال الفراء السأداء والدأساء الأمة والسحناء الهيئة على فعلاء بفتح العين ولم اسمع أحدا يقول ذلك غيره والمعروف عندنا بجزم العين وفي الصحاح الموضع بفتح الضاد لغة في الموضع سمعها الفراء وفي شرح المقصور لابن خالوي الجهام السحاب الذي قد هرق ماءه ومثله الهف والجلب والجلب والسيق والصراد والنج والنجاء والجفل والزع بجو ذكره الفراء قال أبو عبيدة وأنا أمثل أن يكون الزع بجو من كلام العرب والفراء عندي ثقة انتهى ومن أفراد الأصمعي قال في الجمهر قال الأصمعي سمعت العرب تقول هم يحلبون ويحلبون ولم يقول هذا غير الأصمعي وقال أرض قرواح وقرياح وقرحيا ممدودة قفراء ملساء وقرحيا لم يجب به غيره وفي كتاب ليس لابن خالوي لم يقل أحد من أصحاب اللغة قرح قرياح وقرحيا إلا الأصمعي قال في الجمهرة ويقال هس الشيء إذا فته وكسره والهسيس مثل الفتوت كذا قال الأصمعي وحده وفي الصحاح قال الأصمعي ما سمعنا العام قابة أي صوت رعد وقالت نستكيت ولم يروي هذا الحرف أحد غيره والناس على خلافه إنما يقال ما أصابتنا العام قابة أي قطرة ومن أفراد أبي حاتم في الجمهرة كان أبو حاتم يقول سمعت بعض من أثق به يقول الكيكة البيضة ولم يسمع من غيره ومن أفراد أبي عثمان الأشنان داني ذبيت شفته كما يقال ذبت بمعنى ذبلت من العطش ولم أسمعها من غيره فإن كان هذا صحيحا فمنه اشتقاق ذبيان وفيها يقال مدعنكر إذا تدرى بالسوء والفحش قال الشاعر قد عنكرت بالسوء والفحش والأذى وسيماء كدع انكار سيل على عمرو قال ابن دريد هذا البيت لم يعرفه البصريون وزعم ابو عثمان انه سمعه ببغداد ولا ادري ما صحته أفراد جماعه قال ابو علي القالي في اماله قال ابو المياس الفجر الجوز قال ولم اجد هذه الكلمه في كتب اللغويين ولا سمعتها من احد من اشياخنا غيره قال وقال أبو نصر الكتيفة بيضة الحديد ولا أعرف هذه الكلمة عن غيري قال قول ذرمه ما بال عينك منها الماء ينسكب كأنه من كل مفرية سرب قال الأموي السرب الخرز وهو شاذ لم يقله أحد غيره وقال أبو بكر بن الأنباري الطخاء الغيم الكثيف ولم أسمع ذلك إلا منه والذي عليه عامة اللغويين أن الطخاء الغيم الذي ليس بكثيف وفي أماني ثعلب قال أبو الحسن الطوسي إن المشايخ كانوا يقولون كل ما رأيته بعينك فهو عوج بالفتح وما لم تر بعينك يقال فيه عوج بالكسر وحكي عن أبي عمرو أنه قال في مصدر عوجا عوجا بالفتح ويقال في الدين عوج وفي العصا والحائط عوج إلا أن تقول عوجا عوجا فحينئذ نفتح ولم يقل هذا غير أبي عمرو من علمائنا وهو الثقة وفيها يقال ثوب شبارق ومشبرق أي خلق وحكى أبو صفوان ثوب شمارق بالميم ومشمرق ولم يعرف أصحابنا وفي شرح المقامات لأبي جعفر النحاس حقى الأخفش سعيد بن مسعدة ناقة دبلد للضخمة ولم يحكيه غيره وفي تهذيب التبرزي يقال ما أصابتنا العام قطرة وقابة بمعنى واحدة وقال الأصمعي ما سمعنا لهذا العام رعدة وقاب يذهب به إلى القذيب أي الصو ولم يرو أحد هذا الحرف غيره والناس على خلافه وفي المحكم حكى القشيري عن أبي زيد جنقونا بالمنجنيق أي رمونا به لم أرها لغيره وفي كتاب العين التاسعاء اليوم التاسع من المحرم وقال أبو بكر الزبيدي في كتاب الاستدراك على العين لم أسمع بالتاسوعة وأهل العلم مختلفون في عاشراء فمنهم من قال إنه اليوم العاشر من المحرم ومنهم من قال إنه اليوم التاسع وقال القالي في كتاب المقصور والممدود قال اللحياني يقال قعد فلان الأربعاء والأربعاء أي متربعا، وهو نادر لم يأتي به أحد غيره فائدة قد يتابع المنفرد على روايته فيقوى قال في الجمهر فلان مزخلب إذا كان يهزأ بالناس هذا عن أبي مالك وذكر أيضا عن مكوزة الأعرابي وقال ابن فارس في المجمل مقوت السيف جلوته وكذلك المرآة جاء بهما يونس وأبو الخطاب فائدة قال الجوهري في الصحاح سائر الناس جميعهم قال ابن الصلاح في شرح مشكلات الوسيط قال الأزهري في تهذيبه أهل اللغة اتفقوا على أن معنى سائر الباقي ولا التفات إلى قول الجوهري فإنه ممن لا يقبل ما ينفرد به انتهى وقد انتصر للجوهري بأنه لم ينفرد به فقد قال الجواريقي في شرح أدب الكاتب إن سائر الناس بمعنى الجميع وقال ابن دريد سائر الناس يقع على معظمه وجله وقال ابن بري يدل على صحة قول الجوهري قول مضرس فما حسن أن يعذر المرء نفسه وليس له من سائر الناس عاذر في شواهد أخرى فائدة. قال الجوهري أيضا تقول كان ذلك عام كذا وهلم جر إلى اليوم وذكر مثله الصغاني في عبابه وذكر ابن الأنباري هلم جر في كتاب الزاهر وبسط القول فيه قال الشيخ جمال الدين ابن هشام في تأريف الله عندي توقف في كون هذا التركيب عربيا محضر لأن أئمة اللغة المعتمد عليهم لم يتعرض له حتى صاحب المحكم مع كثرة استيعابه وتتبعه وإنما ذكره صاحب الصحاح وقال الشيخ تقي الدين بن الصلاح في شرح مشكلات الوسيط إنه لا يقبل ما تفرد به وكان علة ذلك ما ذكره في أول كتابه من أنه ينقل عن العرب الذين سمع منهم فإن زمانه كانت اللغة فيه قد فسدت وأما صاحب العباب فإنه قلد صاحب الصحاح فنسخ كلامه وأما ابن الأنباري فليس كتابه موضوعا لتفسير الألفاظ المسموعة عن العرب بل وضعه أن يتكلم على ما يجري في محاورات الناس ولم يصرح بأنه عربي هو ولا غيره من النحاة انتهى وفي المحكم في مصنف ابن أبي شيبة عن جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم في جنازة ابن الدحداح ركب فرسا وهو يتقوقس به ونحن حوله فسره أصحاب الحديث أنه ضرب من عذو الخيل وبه سمي المقوقص صاحب مصر قال ولم يذكر أحد من أهل اللغة هذه الكلمة في انتهى إلينا النوع السادس معرفة من تقبل روايته ومن ترد فيه نسائل الأولى قال ابن فارس في فقه اللغة تأخذ اللغة سماعا من الرواة الثقاة ذو الصدق والأمانة ويتقى المظنون فحدثنا علي بن إبراهيم عن المعدني عن أبيه عن معروف بن حسان عن الليث عن الخليل قال إن النحرير ربما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب إرادة اللبس والتعنيد قال ابن فارس فليتحرى آخذ اللغة أهل الأمانة والصدق والثقة والعدالة فقد بلغنا من أمر بعض مشيخة بغداد ما بلغنا وقال الكمال بن الأنباري في لمع الأدلة في أصول النحو يشترط أن يكون ناقل اللغة عدلا رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا كما يشترط في نقل الحديث لأن لها معرفة تفسيره وتأويله فاشترط في نقلها ما شترط في نقله وإن لم تكن في الفضيلة من شكله فإن كان ناقل اللغة فاسقا لم يقبل نقله الثانية قال ابن يقبل نقل العدل الواحد ولا يشترط أن يوافقه غيره في النقل لأن الموافقة لا يخلو إما أن تشترط لحصول العلم أو لغلبة الظن بطل أي يقال لحصول العلم لأنه لا يحصل العلم بنقل اثنين فوجب أن يكون لغلبة الظن وإن كان لغلبة الظن فقد حصل غلبة الظن بخبر الواحد من غير موافقة وزعم بعضهم أنه لا بد من نقل اثنين كالشهاده وليس هذا لصحيح لأن النقل مبناه على المساهله بخلاف الشهادة ولهذا يسمع من النساء على الانفراد مطلقا ومن العبيد ويقبل فيه العنعنة ولا يشترط فيه الدعوى وكل ذلك معدوم في الشهادة فلا يقاس أحدهما بالآخر انتهى ومن أمثلة ما روي في هذا الفن عن النساء والعبيد قال, قال أبو زيد في نوادره. قلت بالعيون ابنة مئة سنة ما لك لا تأتين أهل الزققة. فقالت إني اخزى أن أمشي في الزقاق أي أستحي وقال أبو زيد زعموا أن امرأة قالت لابنتها احفظي بيتك ممن لا تنشرين أي لا تعرفين وفي الجمهرة قال عبد الرحمن عن عمه قال سمعت أعرابية تقول لابنتها هممي أصابعك في رأسي أي حركي أصابعك في وفي الجنهر المنيئة الدباغ يدبغ به الأديم والنفس كف من الدباغ قال الأصمعي جاءت جارية من العرب إلى قوم منهم فقالت تقول لكم مولاتي أعطوني نفسا أو نفسين أمعس به منيئتي فإني أفده أي مستعجية وفيها قال أبو حاتم قلت لأم الهيثم ما الوغد فقالت الضعيف فقلت إنك قلت مرة الوغد العبد فقالت ومن أوغد منه وفي الغريب المصنف قال الأصمعي أخبرني أبو عمر ابن العلاء قال قال لي ذو الرمة ما رأيت أفصح من أمت بني فلان قلت لها كيف كان مطاركم فقالت غثنا ما شئنا الثالثة قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في فتاوي اعتمد في العربية على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس فيها كما اعتمد في الطب وهو في الأصل مأخوذ عن قوم كفار لذلك انتهى ويوخذ من هذا أن العربية الذي يحتج بقوله لا يشترف فيه العدالة بخلاف راوي الأشعار واللغات وكذلك لم يشترطوا في العربي الذي يحتج بقوله البلوغ فأخذ عن الصبيان وقال ابن دريد في أمالي أخبرنا عبد الرحمن عن عمه الأصمعي قال سمعت الصبية تنبحي ناظرية يتراجزون فوقفت وصدوني عن حاجتي وأقبلت أكتب ما أسمع إذ أقبل شيخ فقال أتكتبوا كلام هؤلاء الأقزام الأدناء وكذلك لم أرهم توقوا أشعار المجانين من العرب بل غووها واحتجوا بها وكتب أئمة اللغة والنحو مشحونة بالاستشهاد بأشعار قيس بن ذريح مجنون ليلة لكن قال أبو محمد بن المعلى الأزدي في كتاب الترقيص أخبرنا أبو حص قال أخبرنا أبو بكر السعلبي عن أبي حاتم قال قال أبو العلاء العماني الحارثي لرجل يرقص ابنته محكوكة العينين معطاء القفى كأنما قدت على متن تمشي على مثل شراك أعجفا كأنما تنشر فيه مصحفا فقلت لأبي العلاء ما معنى قول هذا الرجل؟ قال لا أدري قلت إن لنا علماء بالعربية لا يخفى عليهم ذلك قال فأتيهم فأتيت أبا عبيدة فسألته عن ذلك فقال ما أطلعني الله على علم الغيب فلقيت الأصمعية فسألته عن ذلك فقال أنا أحسب أن شاعرها لو سئل عنه لم يدري ما هو فلقيت أبا زيد، فسألته عنه فقال هذا المرقص اسمه المجنون بن جندب وكان مجنونا ولا يعرف كلام المجانين إلا مجنون أسألت, عنهم أسألت عنه احدا قلت نعم فلم يعرفه أحد منهم الرابعة قال ابن نقل أهل الأهواء مقبول في اللغة وغيرها إلا أن يكونوا ممن يتدينون بالكذب كالخطابية من الرافضة وذلك لأن المبتدع إن لم تكن بدعته حاملة له على الكذب فالظاهر صدقه الخامسة قال الكمال بن الأنباري المجهول الذي لم يعرف ناقله نحو ان يقول ابو بكر ابن الانباري حدثني رجل عن ابن العربي غير مقبول لان الجهل بالناقل يوجب الجهل بالعدالة وذهب بعضهم الى قبوله وهو القائل بقبول المرسل قال لأنه نقل صدر مما لا يتهم في نقله لأن التهمة لو تطرقت إلى نقله عن المجهول لتطرقت إلى نقله عن المعروف وهذا ليس بصحيح لأن النقل عن المجهول لم يصرح فيه باسم الناقل فلم يمكن الوقوف على حقيقة حاله بخلاف ما إذا صرح باسم الناقل فبان بهذا أنه لا يلزم من قبول المعروف قبول المجهول هذا, كل... هذا كلام ابن الأنباري قل معه وذكر في الإنصاف أنه لا يحتج بشعر لا يعرف قائله يعني خوفا من أن يكون لمولد فإنه أورد احتجاج الكوفيين على ذلك وذكر ابن هشام في تعليقه على الألفية مثله فانه أورد الشعر الذي استدل به الكوفيون على جواز مد المقصور للضرورة وهو قوله قد علمت أخت بني السعلاء وعلمت ذاك مع الجزاء أن نعم ماقول على الخواء يالك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعل واللهاء وقال الجواب عندنا أنه لا يعلم قائله فلا حجة فيه لكن ذكر في شرح الشواهد ما يخالفه فإنه قال طعن عبد الواحد الطراح صاحب كتاب بغية الأمن في الاستشهاد بقوله لا تكثر اني عسيت صائما وقال هو بيت مجهول لم ينسبه الشراح إلى أحد فسقط الاحتجاج به قال ابن هشام ولو صح ما قال لسقط الاحتجاج بخمسين بيتا من كتاب السيبوي فإن فيه ألف بيت قد عرف قائلها وخمسين مجهولة القائل ومن أمثلة المجهول ناقله قال أبو علي القالي في أمالي أخبرنا بعض أصحابنا عن أحمد ابن يحيى أنه قال حكى حقي لنا عن الأصمعي أنه قيل له إن أبا عبيدة يحكي وقع في روع ووقع في جخيف فقال أما الروع فنعم وأما الجخيف فلا والجخيف هو النفس والروح الثالثة التعديل على الإبهام نحو أخبراً الثقة هل يقبل فيه خلاف بين العلماء وقد استعمل ذلك سيبويه كثيراً في كتابه يعني به الخليل وغيره ونكر المرزباني عن أبي زيد قال كل ما قال سيبويه في, في كتابه أخبرني الثقة فأنا أخبرته وذكر أبو الطيب اللغوي في كتاب مراتب النحويين قال أبو حاتم عن أبي زيد كان سيبويه يأتي مجلسي وله ذؤابتان فإذا سمعته يقول وحدثني من أثق بعربيته فإنما يريدني وقال فعلب في أملي كان يونس يقول حدثني الثقة عن العرب فقيل له من الثقة؟ قال أبو زيد. قيل فلم لا تسميه؟ قال هو حي بعد فأنا لا أسميه السابعة إذا قال أخبرني فلان وفلان وهما عدلان احتج به فإن جهل عدالة أحدهما أو قال فلان أو غيره لم يحتج مثال ذلك قال في الجمهرة قال الأصمعي قال ابن دريد. احسبه يرويه عن يونس قال سألت بعض العرب عن السبخة النشاشة فوصفها لي ثم ظن عني لم افهم فقال التي لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها وقال في موضع اخر احسبه عن ابي مهديه او عن يونس وقال انشد الاصمعي عن ابي عمرو او عن يونس عداني ان ازورك ام بكر دياوين تشقق بالمداد يريد تشقيق الكلام والدياوين جمع ديوان في لغة وجمعوا على هذه اللغة ديباجا على ديابيج وقال أبو علي القالي في أمالي أنشدنا أبو بكر ابن دورين قال أنشدنا أبو حاتم أو عبد الرحمن عن الأصمعين الشك من أبي علي اقرأ على الوشل السلام وقل له كل المشارب مذه جرت زميم سقيا لظلك بالعشي وبالضحى ولبرد مائك والمياه حميم فرع إذا سئل العربي أو الشيخ عن معنى لفظ فأجاب بالفعل لا بالقول يكفي قال في الجمهرة ذكر الأصمعي عن عيسى ابن عمر قال سألت ذا عن النظمات فلم يزدني على أن حرك لسانه في فيه انتهى قال ابن دريد يقال نضمض الحية لسانه في فيه إذا حركه وبه ثم الحية نضمضا وقال الزجاجي في شرح أدب الكاتب سئل رؤبة عن الشنب فأراهم حبة رمان وقال القال في أمالي سئل الأصمعي عن العارضين من اللحية فوضع يده على ما فوق العوارض من الأسنان النوع السابع معرفة طرق الأخذ والتحمل هي ستة أحدوى السماع من لفظ الشيسي أو العربي قال ابن فارس تأخذ اللغة اعتيادا كالصبي العربي يسمع أبويه وغيرهما فهو يأخذ اللغة عنهم على ممر فوقات وتؤخذ تلقنا من ملقن، وتؤخذ سماعا من الرواة الثقال، وللمتحمل بهذه الطرق عند الأداء والرواية الصيان أعلىها أن يقول أملى علي فلان أو أملى أو أملأ علي فلان. قال أبو علي القاريف أملي. أملى علينا أبو بكر بن دريد قال أنشدنا أبو حاتم عن أبي عبيدة لخرنق بنت هفثان ترفي زوجها عمرو بن مرثد وابنها علقمة بن عمر وأخويه حسانا وشرح لا يبعد القوم الذين هم سم العدات وآفة الجزر النازلون بكل معترك والطيبون معاقد الكزري قال وأملى علينا أبو العهد صاحب الزجاج قال أنشدنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي قال أنشدنا أبو عثمان المازني للفرزق لا خير في حب من ترجع نوافله فاستنطروا من قريش كل منخبئ تخالوا فيه إذا ما جئته بلها في ماله وهو وافي عقل والورع قال القالي أول كلمة سمعتها من أبي بكر بن دورين دخلت عليه وهو يملي على الناس العرب تقول هذا أعلق من هذا أي أمر منه وأنشدنا نهار شراحيل بن طود يريبني وليل أبي ليلة أمر وأعلق أي أشد مرة ويلي ذلك سمعت قال سعلب في أملي حدثنا مسلمة قال سمعت الفراء يحكي عن الكسائي أنه سمع اسقني شربة ماء يا هذا يريد شربة ماء فقصر وأخرجه على لفظ من, من التي للاستفهام وهذا إذا مضى فإذا وقف قال شربة ماء وقال أبو حاتم سمعت ابا زين مئة مرة أو أكثر يقول بصص الجرو بالياء إذا فتح عيني كذا في نوازر أبي زيد قال القالي حدثني أبو بكر ابن دريد قال حدثنا أبو حاتم قال سمعت أم الهيثم تقول شيره وأنشده إذا لم يكن في كن ظل ولا جن فأبعد كن الله من شياراتي فقلت يا أم الهيثم صغريها فقالت شييرة وقال القاري حدثنا أبو بكر ابن دوريد حدثنا عبد الرحمن عن عمه الأصمعي قال سمعت أعرابيا يدعو لرجل فقال جنبك الله الأمرين وكفاك شر الأجوثين وأذاقك البردين قال القاري الأمراني الفقر والعري والأجوثاني البطن والفرج والبرداني برد الغنى وبرد العافية وقال القاري حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي قال سمعت اعرابيا من غني يذكر مطرا صاب بلادهم في غب جدب فقال تدارك ربك خلقه وقد كلبت الأمحال وتقاصرت الامال وعكف الياس وكضمت الأنفاس وأصبح الماشي مصرما والمترب معدما وجفية الحلائل وامتهنة العقائل فأنشأ سحاب الركامة كنهورا سجاما بروقه متألقة ورعوده متقعقعة فسح ساجيا الراكدة ثلاثا غير ذي فواق ثم أمر ربك الشمال فطحرت ركامة وفرقت جهامة فانقشع محمودة وقد احيا وأغنى وجاد فاروى فالحمد لله الذي لا تكت نعمه ولا تنفد قسمه ولا يخيب سائله ولا ينزر نائله صاب جادة كربة اشتدت كظمت ردت إلى الأجواف الماشي صاحب الماشية مصرما مقلا المترب الغني الذي له مال مثل التراب امتهنت استخدمت العقائل الكرائم الكنهور القطع كانها الجبال واحدتها كنهوره سجام صباب متالقه لامعه صح صب ساجيا ساكنا طحرت أذهبت الركام ما تراكم منه الجهام السحاب الذي هراق ماء تكدت تحصى ينزر يقل ويلي ذلك أن يقول حدثني فلان وحدثنا فلان ويستحسن حدثني إذا حدث وهو وحده وحدثنا إذا حدث وهو مع غيره وقال سعلب في أمالي حدثنا ابن الأعربي قال حدثني شيخ عن محمد بن سعيد الأموي عن عبد الملك بن عمير قال كنت عند الحجاج بن يوسف فقال لرجل من أهل الشام هل أصابك مطر؟ قال نعم أصابني مطر أسال الآكام وادحض التلاع وخرق الرجع فجئتك في مثل مجر الضبع ثم سال رجلا من أهل الحجاز هل أصابك مطر؟ قال نعم سقتني الأسمية فغيبت الشفار, وأطف... فغيبت الشفار واطفئت النار وتشكت النساء وتظالمت المعزى واحتلبت الدرة بالجرة ثم سأل رجلا من أهل فارس فقال نعم ولا أحسن كما قال هؤلاء إلا أني لم أزل في ماء وطين حتى وصلت إليك وقال حدثني أبو بكر ابن الأنباري عن أبي العباس عن ابن الأعربي قال يقال لحن الرجل يلحن لحنا فهو لاحن إذا أخطأ ولحن يلحن لحنا فهو لحن اصاب وفطن وقال ثعلب في امالي حدثنا ابو سعيد عبد الله بن شبيب حدثنا ابو العاريه قال قلت للغنوي ما كان لك بنجد قال ساحات فيح وعين هزاهز واسعه مرتكض المحبر قلت فما أخرجك عنها قال إن بني عامر جعلوني على حنديرة أعينهم يريدون أن يحفظوا دمية أي يقتلوني سرا معنى ماء هزاهز كثير جار مرتكب الماء موضع مجمعي أحبرت الأرض كثر نباتها كحبرت وأرض النحبار سريعة النبات حسنته كثيرة الكلا يقال جعلوني على حندورة عيني وحندريتها أي نصب عيني انتهى وقال حدثنا عمر بن شيبة حدثنا إبراهيم حدثنا عبد العزيز ابن أبي ثابت حدثنا محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال أول من قال أما بعد كعب بن لؤي وهو أول من سمى يوم الجمعة الجمعة وكان يقال له العروبة وقال القالي في أمالي حدثنا أبو بكر ابن الانباري قال حدثنا الحسن بن عليل العنزي قال حدثني مسعود بن بشر عن وهب بن جرير عن الوليد بن يسار الخزاعي قال قال عمرو بن معدي كرب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أبرام بن مخزوم قال وماذا قال فضيفت خالد بن الوليد فأتى بقوس وثور وكعب قال إن في ذلك لشبعة قلت لي أو لك قال لي ولك قال حلا يا أمير المؤمنين فيما تقول وإني لآكل الجذع من الإبل أن تقيه عظما عظما وأشرب التبن من اللبن رئيئة وصريفا قال القالي القوس البقية من التمر تبقى في الجلة والثور القطعة العظيمة من الأقض والكعب القطعة من السمن والعرب تقول حلم في الأمر تكرهه بمعنى كلا والتبن أعظم الأقداح وقال القالي حدثنا أبو بكر ابن الأمبري قال حدثني أبي عن أحمد ابن عبيد أنه قال أحجم المرء عن الأمر إذا كعه وأحجم إذا أقدم وقال القالي حدثني أبو عمر الزاهد حدثنا أبو العباس ثعلب عن ابن الأعرابي قال العرب تقول ماء قراح وخبز قفار لا أذم معه وسويق جاف وهو الذي لم يلب بسمن ولا زيت وحنظل مبسل وهو أن يؤكل وحده وقال حدثني غير واحد من أصحاب أبي العباس السعلب عنه أنه قال كل شيء يعز حين ينزر إلا العلم فإنه يعز حين يغزر وقال القالي حدثنا أبو بكر ابن ذريب قال حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي عن أبي عمر بن العلاء عن راوية كثير قال كنت مع جرير وهو يريد الشأم فطربا فقال أنشدني لأخي بني مليح يعني كثيرا فأنشدته حتى انتهيت إلى قوله وادنيتني حتى إذا مستبيتني بقول يحل العصمة سهل الأباطح توليت عني حين لا لي منهب وغادرت ما غادرت بين الجوانح فقال لولا أنه لا يحصل لشيخ مثل النخير لنخرت حتى يسمع هشام على سريري ويلي ذلك أخبرني فلان وأخبرنا فلان ويستحسن الإفراد حالة الإفراد والجمع حالة الجمع كما تقدم قال فعل في أمالي أخبرنا أبو المنهال قال أخبرنا أبو الزين السامح الذي يليك ما يمنه إذا مر من طير أو ضبي أو غيره والبارح الذي يليك ما يسره إذا مر بك وإن استقبلك فهو ناطح وإن استدبرك استدبارا فهو قعيد وإن مر معترضا قريبا فهو الذابح وأنشد للخطيم بريحا وشر الطير ما كان بارحا بشؤن يديه والشواحج بالفجر يريد انتهى الشريط الثالث من كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها وذلك في السادس من ذي الحجة